ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين, فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا س كان ي ر ج و ل ق ا ء ا ل ل ه ف إ ن أجل ا ل ل ه وهو لآت ل ا س م ي ع ا ل ع ل ي م و م ا ه يجاهد د فإنما ل ن ف س ه إن ا ل ل ه لغني عن ا ل ل ع ا م ي ن والذين آمنوا الصالحات ل ن ك ف ر و ع ن ه م س ي ئ النابلسي ت ه م و ج ز ي ه كانوا ي ع م ل و ن و و ص ي ن ا ا ل إ ن س ا ن ب ل ا ل د ي ه حسناً و َ إ ِ ن جاهداك َََ لتشرك َُِِْ بي ما َ ليس َْ لك ََ به ِِ علم ٌِْ فلا ََ تطعهما َُُِ ل َ ي َّ مرجعكم ُِْ ف َ أ ُ ن َ ب ِّ ئ ُ ك ُ م ْ بما َِ كنتم ُُْ تعملون َََُْ والذين َََِّ آ م َ ن ُ و ا وعملوا ََُِ الصالحات ََِِّ لندخلنهم َََُُِّْْ في ِ الصالحين ََِِّ ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله فاذا اوذي في, في الله جعل ف ت ن ة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن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 و إ ب ر ا ه ي موسوعه إذ قال ق ل و ا ت ق و ه ذ ل ك لكم م خير إ ن كنتم تعلمون ن م إ ا ت ع ب د دون و ن من ا ل ل ه أوثانا و ت خ ل ق و ن إن إفكا ا ل ذ ي ن ت ع ب د و ن م ن دون ا ل ل ه ل ا ي م ل ك و ن ف ب ت موسوعه د النابلسي ت ر ع و فقد كذب أمم للعلوم الاسلاميه ع ى ل ر و إ ل ا ل ب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 ف ا ن ظ ر و ا الخلق كيف بدأ الخلق ثم ا ل ل ه ينشئ ا ل ن ا ب ل ه ع ل ى ك ل شيء قدير ي ع ذ ب من يشاء و ي ر ح م من ي ش ا ء و إ ل ي ه ت ط ل ب و و ن م ا أن م ي ه ب موسوعه ع ج ز ي في ن الأرض ل ل ا ا في م ا ء ا ل ك م م ن دون ا ل ل ه من و ل ي و ل ا ا نصير و ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب آ ي ا ت ا ل ل ه و ل ق ا ئ ه أولئك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 ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في ا ل آ خ ر ه لمن الصالحين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 قالوا انا بعذاب الله إن كنت مهلك ن الصادقين قال رب انصرني على القوم على رب ولما المفسدين رسلنا جاءت إ ي م ب ا ب ش ر قالوا قالوا إنا ل م ه و اهل أ هذه ا ل ق ر ي ة إ ن أ ه ل ه ا كانوا ظالمين قال إ ن فيها لوطا قالوا نحن أ ع ل م بمن فيها لننجينه و أ ه ل ه إ ل ا م ر أ ت ه كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم و ط ا ق بهم ذرعا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 وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم, وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم, فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 موسوعه ن النابلسي و ع للعلوم م ما يدعون من ي م الاسلاميه ا إلا ل ل ا ا ع موسوعه ن خلق الله ل ا م ا ا النابلسي أ ا ح ق إن ذ للعلوم ك آ ي الاسلاميه م اسماء ل ص الله ة إن ا ص ا ة ت ن ى عن الحسنى ف ش ا ا ء و ل ك ولذكر الله أ ك ب ر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب إ ل ا بالتي هي احسن إ ل ا الذين ظلموا منهم وقولوا آ م ن ا بالذي انزل إ ل ي ن ا وانزل إ ل ي ك م والهنا والهكم واحدا وإلهنا و إ ل ه ك موسوعه ا ح ن ا ل ن وكذلك ن ز ا إليك ل ك ا ا ت ب ف ا ل ذ ي ن آ ت ي ن ا ه م الاسلاميه ك ت ب به يؤمنون ومن ه ؤ م ن ب و م ا يجحد ب آ ي ا ت ن ا إ ل ا ا ل ك ا ف ر و ن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 م ن ز ل ع ل ي ه آ ي ا ت من ربه ق ل إ ن م ا ا ل آ ي ا ت ع ن د ا ل ل ه و إ ن م ا أنا أ نذير مبين و ل م يكفهم أ ن ن ا أ ز ل ن ا عليك ع الكتاب يتلى ل ي ه م إن ف ي ذلك لرحمة وذكرى لرحمة و ق ه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 ويستعجلونك بالعذاب, ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم موته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب وان جهنم ل م ح ي ط ة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب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 والذين آ م ن و ا و ع م ل ه ا ل ن ا ب ل ر ي من ت ت ح للعلوم ا ا ل ن ه ا أجر ا ل ا م ل ي ن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 وما هذه الحياه الدنيا إ ل ا له ولعب وان الدار ا ل آ خ ر ه لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم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 ا ل م ح س د ر ن ي